خير أيام الفتايا فذي فهوخذ منه وداع ورضا للناس بما ترضى ظهيه وتبع الحق فنعما المتبى في ايام محمودة والتقي المحض من كان ورع وقنوع المرء يحمي عرضه ما القرير العين إلا من قنع إنما الدنيا على ما جبلت جيفة نحن عليها نصطرع فاسدنا و اراك كل مقيم دائلا و اراك الاتصال المنقطع يسرع الدهر رجالا ترتا ما كذاما